وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المسركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يذيب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 حجتهم دافضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد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 ألا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن أَوْلِيَاءَ أَيَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ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 وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء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 صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إن إلا الله تصير الأمور